كَفَّرَ ع ن ه ُ م س َ ي ئ ا ت ِ ه ِ م وَأَصْلَحَ ب َ ا ل َ ه ُ م ذَلِكَ بِأَنَّ ا ل ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا اتَّبَعُوا ا ل ب ا ط ِ ل َ وَأَنَّ ا ل ذ ي ن َ آمَنُوا اتَّبَعُوا ا ل ح َ ق َّ مِنْ ر َ ب ِّ ه ِ م كَذَلِكَ ي َ ض ْ ر ِ ب اللَّهُ ل ل ن َّ ا س ِ أ َ م ْ ث َ ا ل َ ه ُ م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 ذَلِكَ وَلَوْ ي ش َ ا ء ُ اللَّهُ ل َ ن ت َ ص َ ر َ م ِ ن ْ ه ُ م و َ ل ك ِ ن ل ي َ ب ْ ل ُ و َ ب َ ع ْ ض َ ك ُ م ْ ب ِ ب َ ع ض و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ق ا ت َ ل ُ و ا فِي س َ ب ي ل اللَّهِ فَلَن ي ض ِ ل َّ أ َ ع ْ م ا ل َ ه ُ م س َ ي َ ه د ي ه ِ م وَيُصْلِحُ ب َ ا ل َ ه ُ م و َ ي ُ د ْ خ ِ ل ُ ه ُ م ا ل ج َ ن َّ ة َ عَرَّفَهَا ل َ ه ُ م يَا أ َ ي ُ ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا إ ِ ن ت َ ن ص ُ ر ُ و ا ا ل ل َّ ه ي َ ن ص ُ ر ك ُ م ْ و َ ي ُ ث َ ب ّ ت ْ أ َ ق د ا م َ ك ُ م ْ و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ف َ ت َ ع ْ س َ ل ه ُ م وَأَضَلَّ أ َ ع ْ م ا ل َ ه ُ م ذَلِكَ ب ِ أ َ ن َّ ه ُ م كَرِهُوا مَا أ َ ن ز َ ل اللَّهُ ف َ أ َ ح ب َ ط َ أ َ ع ْ م ا ل َ ه ُ م فَلَم يَصيروا فِي الأأَررضِ فَيَوظُركَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الذيينَ مِنْ قَبْلِهِم د َ م َّ ر َ اللهَّهُ عَلَيهِم دَمَّ ر ا ل ل ه ع ل َ ي ه م و َ ل ك ا ف ِ ر ي ن َ أَمثَالُهَا ذَلِكَ ب ِ أ َ ن اللَّهَ م َ و ْ ل ى ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا و َ أ َ ن ا ل ك ا ف ِ ر ي ن َ ل ا م َ و ل ى لَهُمْ إ ِ ن ا ل ل َّ ه ي ُ د ْ خ ِ ل ا ل ذ ِ ي ن َ آ م ن و ا و َ ع م ِ ل ُ و ا ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ِ جَنَّاتٍ ت َ ج ر ِ ي م ِ ن ت َ ح ت ِ ه َ ا ا ل ْ أ َ ن ه َ ا ر و ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف ر ُ و, ي أ, أ, ر و ا ي َ ت َ م َ ت َّ ع و ن َ و َ ي َ أ ْ ك ُ ل و ن َ كَمَا ت َ أ ك ُ ل ُ ا ل ْ أ َ ن ع َ ا م ُ و ا ل ن ا ر ُ م َ ث و ً ل َ ه ُ م و َ ك َ أ َ ي ٍ م ِ ن ْ ق َ ر ي َ ة ٍ ه ي َ أ َ ش َ د ّ ق ُ و َ ة ً م ِ ن ق َ ر ي َ ت ِ ك َ ا ل َّ ت ي أ َ خ ر َ ج َ ت ك َ أ َ ه ل َ ك ْ ن َ ا ه ُ م فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ ك ا ن على ب ي ن َ مِ ر ب ه ك م َ ز ي ن لَ س و َ ع م ل ه و ا ت ب ع و ا أ ه و َ أ ه م م ث ل ا ل ج ََّ ة َِ و ع د ا ل م ت ق و ن ف ي ه َ ا ن ْ ه َ م َ إ ا ن غ ي ر ِ آ س ن و َ أ ن ه ا ر م م َ ب ن و َ ن ه ا ر م م َ ب ن ل م ي ت غ ي ر ط ع م ه و َ أ ن ه ا ر م ن خ م ر ا ل َ ذ ذ ة ل ل ش ا ر ب ي ن و َ أ ن ه ا ر م ن ع س ل م ص ف َ ا و َ ل َ ه ُ م ف ِ ي ه ا مِنْ كُلِّ من من من ا ل ث َّ م َ ر ا ت ِ وَمَغْفِرَةٌ م ِّ ن ر َ ب ِّ ه ِ م كَمَنْ ه ُ و خَالِدٌ فِي ا ل ن َّ ا ر كَمَنْ ه ُ و خَالِدٌ ف ي النَّارِ وَشُقُوا م َ ا ء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أ َ م ْ ع َ ا ء ه ُ م و َ م ِ ن ْ ه ُ م مَن يَسْتَمِعُ إ ل َ ي ك َ حَتَّى إ ذ َ ا خَرَجُوا مِنْ ع ن د ِ ك َ ق َ ا ل و ا ل ل َّ ذ ي ن َ أ و ت ُ و ا ا ل ْ ع ِ ل م َ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ ا ل َّ ذ ي ن َ ط َ ب َ ع اللَّهُ عَلَى ق ُ ل ُ و ب ِ ه ِ م وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ و َ ا ل ذ ي ن َ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى و آ ت َ ا ه ُ م ت َ ق ْ و ا ه ُ م ْ فَهَلْ ي َ ن ظ ُ ر و ن َ إِلَّا ا ل س َّ ا ع ة َ أَن ت َ أ ت ِ ي َ ه ُ م بَغْتَةً فَقَدْ ج َ ا ء أ َ ش ْ ر ا ط ُ ه َ ا فَأَنَّ ل َ ه ُ م إ ذ َ ا جَاءَتْهُم ذ ِ ك ْ ر َ ا ه ُ م فَعَلَم أَهُ ل إِلَه إَِّا اللهَّ و ا س ت غ ْ ر ل ذ َ ب ك و َ ل م ؤ م ن ي ن و َْ م ؤ م ِ ن َ و ا ل ل ه ي ع ل م م ت ق َ ب ك م و م ث ْ و ك م و ي ق و ل ا ل ذ ي ن َ م ن ه ُ ل َ ل ا ن ز ل َ س و ر ح فإذا ن زِلَ سُورَةُم م ح ُ ك َ م َ ت ُ وَذكِرَ فيِيهَا القِتَال رَأيتَ الذيينَ فِي قُوبِهِم م رَض رأيتَ ا ل ذ ي ن َ ف ي ق ُ ل و ب ه م م رَضظُرونَ إلَيكَ ن َ ظ ر َ ر َ الْ م َ غ ش ِ ي عَلَيهِ مِن ا ل م َ و ْ ت ِ فَأَول ى لَم.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 و ِ ك َ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أ َ د ْ ب َ ا ر ِ ه ِ م م ِ ن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ ب ِ أ َ ن ه ُ م ْ ق َ ا ل و ا ل ل َّ ذ ي ن َ كَرِهُوا مَا ن ز َّ ل اللَّهُ س َ ن ُ ط ي ع ُ ك ُ م ْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ ي َ ع ل َ م ُ أ َ س ْ ر ا ر َ ه ُ م ف َ ك َ ي ف َ إ ذ َ ا ت ُ و ف ِّ ت ه ُ م الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ و ج و ه َ ه ُ م و َ أ َ د ْ ب َ ا ر َ ه ُ م ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء أ و ل َ أ ر َ ي ن ا ك َ ه ُ م ف َ ل ع ر َ ف ْ ت َ ه ُ م ب ِ س ي م َ ا ه ُ م و َ ل َ ت َ ع ر ِ ف َ ن َّ ه ُ م ْ فِي ل َ ح ن ِ ا ل ق َ و ْ ل و ا ل ل َّ ه ُ ي َ ع ل َ م ُ أ َ ع ْ م ا ل َ ك ُ م و َ ل َ ن َ ب ْ ل ُ و َ ن َّ ك ُ م حَتَّى ن َ ع ل َ م َ ا ل ْ م ُ ج ا ه ِ د ِ ي ن َ م ِ ن ك ُ م و َ ا ل ص َّ ا ب ِ ر ي ن َ وَنَبْلُوَ أ َ خ ب ا ر َ ك ُ م إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا و َ ص َ د ّ و ا ع َ ن س َ ب ي ل اللَّهِ و َ ش َ ا ق ُ ا ل ر ّ س ُ و ل م ِ ن ب َ ع ْ د مَا ت َ ب َ ي َ ن َ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ ي َ ض ُ ر ُ و ر ا ل ل َّ ه ش َ ي ْ ئ ا و َ س َ ي ُ ح ب ِ ط ُ أ َ ع ْ م ا ل َ ه م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 إن ي َ س ْ أ ل ك ُ م ُ ه َ ا ف َ ي َ ح ْ ف َ ك ُ م تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أ َ ض ْ غ ا ن َ ك ُ م ْ ه َ أ ن ت ُ م ُ هَؤُلاءِ تَدْعُونَ ل ِ ت ُ ن ف ِ ق ُ و ا فِي س َ ب ي ل اللَّهِ ف َ م ِ ن ْ ك ُ م مَن ي َ ب ْ خ َ ل